يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ فبمن يلوذ ويستجي أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا ربطت يدي فمن ذا يرحمه ما لي إليك وسيلة إلا وجميل عفوك ثم أني مسلم